في كتاب في شرح شرح العرف التقسيم الخامس الفعل حيث التعدي واللزوم ينقسم الفعل إلى متعد ويسمى مجاوزا وإلى لازم ويسمى إيشخنا قاصرا هل فهمت صلى على رسول الله عليه السلام أنا قلت يا سيدنا الفعل ينقسم إلى, إلى قسمين صح؟, صح يا ولادي اللهم يسروا عني يا رب فين الفعل كما قلنا انقسم الى لازم والى متعدي اذا قلت جلس زيد ضرب زيد أخاه وورث سليمان داود لحظة هذا الفعل اكتفى بفاعله هنا لم يكتفي بفاعله إنما تعد إلى المفعول فنصبه هذا يسمى لازم وهذا يسمى متعد انظر ماذا قال الشيخ قال ينقسم الفعل إلى متعد وسمى مجاوزا وسمى إيه؟ يعني تجاوز الفاعل ووصل إلى المفعول وورث سليمان داودا ثم مجاوز لأنها تجاوز الفاعل وتعدى وصل إلى المفعول فنصبها اللازم يسمى قاصر, يسمى إيه؟ قاصر. يعني اقتصر على الفاعل واضح شيخنا طيب إذا بعبارة يا مولانا ما هو المتعدي هو الذي ينصب المفعول بنفسه طب اللازم لا ينصب المفعول بنفسه خلاص بل يحتاج إلى واسطة زي حرف الجر كده أو همزة التعدية لما أقول قام زيد أقول أقامت زايدا أو خلاص حمزة, حمزة تعدية يعني جاءت لازم متعدي أو قام زيد من المجلس لا يجوز أن تقول قام زيد من المجلس إذن قام تعدت بواسط حرف الجر وده معنى قلم النحا جار مجمع متعلق بالفعل متعلق يا شيخنا بالفعل. يعني أن هذا الفعل القاصر وصل إلى المفعول بواسط حرف الجر واضح يا شيخنا طيب المتعدي عند الاطلاق ما يجاوز الفاعل إلى المفعول بنفسه أقول حافظا محمد الدرسة علامته أن تتصل بها تعود على غير المصدر هذه عبارة دقيقة جدا إيه علامة المتعدي ها؟ أن تتصل ها تعود على غير المصدر طبعا أنت مش مفهومه صلى على الحبيب عليه فطر سم اسمعني يا شيخنا لما اقول الباب فتحته طبعا نصت الباب ده اللي بنسمه منصوب على الاستغلال درست الشغل قبل كده طيب كويس, كويس. الباب فتحته فتحتهو عائد على مين هل الباب مصدر لا لا المصدر هو التصريف الثالث يضرب ضرب يضرب ضربا قام يقوم قياما صام يصوم صياماً صح يا شيخنا؟ نعم. ده المصدر اللي هو التصريف الثالث للفعل صح؟ صح فلو قل الباب الباب فتحته الهايد عاد على مين؟ على الباب يبعاد على غير المصدر عاد على ايه؟ غير المصدر فإذا لما تعرف ان ده, تعرف إن ده فعل يا فعل متعدي خلاص؟ هتقول فتحت الباب خلاص؟ مم. لما قل الشباكة أغلقته طيب إهود يعيد على شباك؟ نعم صح؟ طب الكرسي الكرسي لما يقول مثلا كسرته عيد على مين؟ على الكرسي والكرسي لازم مصدر صح يا شيخنا؟ يبقى علامة المتعدي يعود على ضمير غير المصدر طيب لو عاد على المسطر لا صح ان يكون علامه ليه لأن الضمير دا لو كان على هذا المسطر يبقى يصلح ان يكون لازم او متعدي يعني جلس الاستاذ ده فعل لازم او متعدي جلس ممكن اقول الجلوس جلسته فهمت ولا نعم يبقى الهاء على المصدر أيوة ايوه يعني صح كده طيب وممكن اقول ايه ضربته زيدا ممكن اقول الضرب ضربته عاد على المتعدي اذا العلامه ان الهاء تعود على غير المصدر فإن على عليها المصدر حكمنا أنه دافع المتعدد صح؟ صح أظن كده واضح؟ كده واضح طيب نقول قام زايدون دافع ليه؟ دافع لي لازم دافع لي لازم نعم. صح؟ طيب نقول القيام قمته قمته عايد على من؟ وده مصدر لأن عايد الهاء تعود على غير المصدر وبساعة نحكم أنها ايه؟ متعدد الحمد لله تفهمت طيب وأني وصاغ من اسم المفعول تام يعني غير مقطالم بحرف جر أو ضرف فلت على سوء لما قل زيد مضروب ضرب فهو إيه مضروب ومضرب ده اسم مفعول يعني وقع عليه فعل إيه الفاعل صح لما قل ضرب زيد عمرا أين الفاعل زيد وأين المفعول؟ عمرو يباكد نص مضروب عيد على عمر صح يبدأ يا أن يصاغ من نفس المفعول تام معنى تام يعني ليس مقترن لا بحرف جر ولا ايه ولا بظر ورح يا طبعا نلاحظ ان الشيخ لما ذكر ذكر علامة الايه المتعدي ولم يذكر علامة الايه اللازم قال وبيضضيها تتميز الأشياء خلاص مولان المتعد على ثلاث أقسام في متعد المفعول واحد والمفعولين والثلاثة يعني ت دفترد لك ولدان أحدهم اقتصر على ثانوية داس اسمه عندنا لازم أو قاصر الثاني تعدى ودخل مرحلة الجامعية متعد المفعول واحد يبقى ما تعد... طيب إذا دخلت درستة علية مفعولين إذا حبرت ديكتوري بها ثلاثة يبقى في عندنا المتعد ينصب مفعول واحد ورث سليمان وداود خلق الله السماوات وفي متعد المفعولين اللي هو ظنة واخوتها لما قل مثلا ظننت زيدا عالما يبقى نصب كم مفعول مفعولين طيب لما قل أعلمت زيدا الحق واضحا شوف أعلمت زيدا الحق واضحاً الهامزة دي يا شيخنا بيسموها هامزة التعديه يعني عدة تعالمة اللي تنصب مفعولين جعلتها تنصب ثلاثة صح؟ وزي نبأة وأنبأة وخبرة وأخبرة تنصب ثلاث مفعيل يبقى إذن عدنا فعل يا شيخنا إما أن ينصب المتعدي ينصب مفعول واحد أو ثلاثة أو خلاص؟ ينصب مفعولين اللي يكون إيه؟ من ده الظنة وإخواتها صح؟ وممكن تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر مثل أعطى ومنح وكسا وألبس دي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر أقول أعطيت زيدا مالا كسوت زيدا جبة يعني زيد لا أقول زيد جُبّة بما يعني تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر طيب على أي حال اسمع كده ماذا يقول يتعدى لمفعول واحد حافظا محمد الدرس سهلة دي نعم طيب يتعدى لمفعولين إما أن يكون أصومنا المبتدى والخبر وهو ظن وأخوته وإما أن لا يكون وهو أعطى وأخوته اللي أنا قلتها الآن يعني ما تعدى إلى ثلاثة مفاعيل اللي هو أعلم وأرى صح أقول أعلمته زيدا الحق واضحا أريته زيدا الصدق مثلا واضحا وما لازم ما, ما لم يجاوز الفاعل إلى المفعول به لما يقول محمد هذا فعل إيه شيخنا؟ قصر. لازم لا يتجاوز الفعل خلاص؟ وخرج علي وأسباب تعدي الفعل لازم أصلاة ثمانية صلت على رسول هذا الفعل اللازم نريد الآن أن نجعله متعديا يعد بالهمزة اللي احنا سمناها همزة التعدية أقول أكرم زيد علي صحي شيخنا؟ واحنا درسناها الحمد لله في معاني حروف الزيادة التضعيف لما اقول فرح زيد اقول فرحت زيدا تمام ألف المفعلة المفاعله جالس زيد العلماء اصل الكلام جلس زيد فلما ناتي بالالف المفاعله جالس ودي ايه معنى الف المفاعله يعني يدل على الاشتراك بين شيئين بين اثنين يعني صح ولا يعني انا لما اقول جلس زيد العلماء يعني العلماء جلسوا مع زيد وزيد جلس معهم خلاص طيب زيارة حرف الجر لما قلت ذهبت بعلي ولا لسه شرح من شوية صح صح لما جلس الساز على الكرسي هل يجوز أن تقول جلس الأوساز الكرسي لا يجوز إذا جلس وصلت إلى المفعول بواسطة إيه حرف الجر طيب زاد الهم الهمزة والسين والتاء استخرج زن الماء وإحنا قلنا الهمزة والسين والتاء تدل على طلب يعني طلبة استخرج الماء صح يا شخنا يبقى استخرج زاد إيه المال احذف حروف الزياده دي تقول خرج الماء وبيصبح فعل إيه لازم كيف تعدى بواسطة الحروف الثلاثه الهمزة والثين والثان إذا الذي شرحته الآن سمعنا يا شيخنا الأشياء التي تجعل لازم متعديا واضح طيب انتهت الحصة لسه. الثالث التضمين النحوي التضمين يا شيخنا النحوي أيوة يا سلام انا عايزك تقرا عباره الشيخ كده وتتامل الجمال اللي فيها ان تشرب كلمه اللازمه معنى كلمه متعديه صح يا شيخنا يا ولد رد علي لما كلمه اللازم لا نقول عزمت على كذا ده فعل لازم بدل انه بتعدى بحرف الجر طب لما تقرا في القران الكريم ولا تعزمه عقد تاء الله تناصب المفعول اهو ليه لان عدم اصيبت معنى ادي معنى ضمنت يعني وشربت معنى إيه؟ نوى يبقى ولا تعزم عقده النكاح ولا تنهو اذا اللفظ نفسها لفظها ايه عدم على على كذا صح طب في الايه هنا ضمنت معنى نوى ولا تعذيم العقدة يعني ولا تنو فهنا عديت ده اسمه معنى التضمين النحوي ايه التضمين النحوي تشرب كلمه لازمه معنى كلمه متعديه تشربها يعني تصبحها بسوق جديد يعني فاهم ده اسمه التضمين الايه يا سامع عرفت التضمين النحوي ده, ده باب جميل يا شيخ صح طيب سيدنا لما يقول راح راحوا بادكم راحوا اسمعنا راحوا باء على وزن شيخنا فعل راحوا بادكم الدار طيب لما يقول طالوعة بشر اليمن اليمن انتبه طالوعة غير طالوعة لما جعلنا العين الكلمة مضمونة ضمنت إيه؟ وسعاتكم الطاعة يبقى انتبه كده يا شيخنا انتبه شبه رحبتكم الطاعة رحبتكم يبراحبة ده فعل ماضي والكاف مفعول به والطاعة فعل معنى هي إيه؟ وسعاتكم الطاعة هذا برضو التضمين يا شيخنا يبراحبة ضمنها معنى إيه؟ وسع فعشان كده تعدى غير رحبة دي أو رحبة دي رحبة بالضم يعني فرحبة رحبتكم الطاعة بمعنى وسعتكم الطاعة طبعا خذ بالك انتبه بهذا الكلام اشربت معنى فعل متعدي فعديت هذا الدسم اي يا شيخنا التضمين ها حذف حرف الجر توسعا اه تم يا شيخنا حرف ايه يا شيخنا الجارة ايوه اي توسعنا يا شيخنا احنا بنكلم بنقول حذف حرف الجر بيسموه منصوب على النزع الخافض اف صلاته لغه الدعاء اصل الصلاه في اللغه واختار موسى قومه واختار موسى من قومه حذف حرف الجر نصب لسه ده بيسموه منصوب ايه من الخافض فهم توسعوا في الظروف والمجرات ما لم يتوسعوا في غيرها يعني تسامحه يعني هديك مثال على على سبب مثال إن تنصب الاسم وترفع الخبر إن الله غفور لا يجوز أن تقدم الخبر على الاسم لا تقول إن غفور الله لا يجوز إلا إذا كان ظرفا أو جرم جروب أقول إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكالة صح يا شيخنا؟ نعم يبقى يقول واضح كده واضح أو مش واضح لا. كثير في أحكام النحوية وتوسع في الظروف والمجروب ما لا يتوسع في غيرها صح كده؟ فا ال ال الحين كنا بنتكلم أيوة تمرون الدياره أصلًا تمرون بالدياري الشعر يقول تمرون الدياره ولم تعوجوا كلامكم إذن علي حرام تمرون الدياره أصلًا تمرون بالدياري فحذف حرف الجر فنصب ده منصوب شيخنا بيسموه من بنزل الخاف منافع إن يعني إسقط حرف الجر فتنصب ده أه ده على توسع يعني خلاص يا شيخنا طيب متى يحذف حرف الجر طبعا ده سماعي يا شيخنا لأنا قلت ده سماعي لكن متى يكون حذف حرف الجر قياسي مع أن وان اسمع كده شاهد الله أنه أصلاح بأنه طيب أو عجبتم أن جاءكم أو عجبكم بأن جاءكم واضح يا شيخنا إذن حذف الجر حذف حرف الجر. قياساً مع إيه يا شيخنا؟ مع أن مع, مع, أن مع إيه؟ لا. مع أن وأن. صح؟ أيوة والله يفتح عليه. الثامن تحويل لازم إلى باب نصر القصد المبالغة. الثامن يا شيخنا؟ تحويل لازم إلى باب نصر القصد المبالغه أيوة. قاعدة يا شيخنا. قاعدة. ده فعل محمد. هذا لازم. هذا لازم. قاعدة زيد صح شكرا؟ إذا قلت قاعدته وقعت فانا اقعده اقعده اقعودوه من باب نصر ينصره يبقى هنا يا شيخنا خلينا لازم تحول لازم الى باب نصر اللي قصد المبالغه تقصد ايه ثمانيه يا شيخنا ها قل كذا تحول لازم الى باب ايه تحويل اللازمي الى باب نصر لقصد المبالغه نعم طيب نصر فقعت دي يا شيخنا دا لازم ولا متعدي متعدي يعني نصر زاد أخاه مم. طيب إحنا اللازم ده هنحوله إلى إيه يا شخنا إلى باب إيه يا شخنا لما, الم... لما أقول مثلا قاعدته صح فقعدته فأنا أقعده لا أقول أنا إيه يا أقعده يعني غلبته في القعود طب أقعده متعد ولا لازم مالهاء مفعول يا ولدي أقعده أنا خلاص كده؟ أقعده فعل مضارع والفاعل تقديره انا والهاء عيد على الشخص اللي مفعول به صح يبقى تحويل لازم إلى باب نصر لقص ايه إيه لباب نصر شوف شوف أن أقعده إذا نصر ينصره يبقى هذا اللازم عندما حولته إلى باب نصر ينصره أصبح متعديا كل دي أظنه واضح كده هو قاعدة أصافع أصافع أصافع إيه ما حبيب ألبي قاعدة أصافع لازم قاعدة زايد لا ما نتكلم على ذاتها في أي باب من الأمور الستة ما هو قاعدة يقعده باب فعلا يفعله آه تمام هي أساسا زي, زي ينصروا ولكن هي كانت لازمة والتاني كلمة أي والله يفتح عليه لأن وزم عندنا باب نصر ده شخنة باب نصر نصرة ينصروا قد يكونوا لازمًا وقد يكونوا متعديا تمام. يعني نصر ينصر نصر أزدهر أخاه ده فعل متعدي طب قعد يقعدوا ده لازم خلاص أنا هذا اللازم أريد أن إيه أجعلهم متعدي أجيب باب للمغلبة بقى أقول قاعدته شو شو لألف المفاعل دي قاعدته فخلاص يعني تشاركت معه في القعود يعني ثم قال فأنا أقعده فجعله متعديا هذا كده فهمت شيء واضح الحمد لله أسباب لزوم الفعل المتعدي الوقت يا شيخنا الوقت نعم باقي طيب اسمع يا شيخنا الآن بنتحدث عن إيه. أسباب لزوم الفعل المتعدي يعني المتعدي هنخليه لازم بنتابعه معايا دكتور التضميم أن تشرب كلمة المتعدية معنى كلمة لازمة لتصر مثلها لا. اسمع كده لقول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون إيه؟ عن, أمره. عن أمره طيب لما قل خالفت أمر فلان ده تعلم متعد واللازم رد يا ولاد المتعد طيب يخالفون عن أمره يبقى تعدب وسط حرف الإيه الجارة. يبقى لازم صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه ضمن معنى يخرج، فصار لازم. يبقى الذين يخالفون عن أمره يعني يخرجون عن أمره. يبقى هنا صار المتعد لازما لأنه ضمن معنى إيه لازم. لازم؟ الحمد لله فهمت؟ مالأ. يا سلام. الثاني تحويل الفعل المتعد إلى فعل الضم العين لقصد التعجب والمبالاة. اسمع شيخنا، اسمع الجمال. لما أقول ضرب زيد. اصل كلمة إيه ضرب العين مفتوحة يعني الحرف الثاني أضم العين يبدأ قصد المبالغة والتعجل اسمع اسمع لم... يابني انتبه لما هو الضربة زيد كأنني قلت ما أضربه يعني بتعجب من كثره ضربه فهمت زي ما أحسن زيدا فلما نحول الفعل المتعدي إلى فعلة يصير وإيه لازما صح يا شيخنا؟ يصبح إيه؟ لازم. يا سلام فلما أقول إيه يا شيخنا نتابع هو أقول ها اسمعنا ضرب زيد بس ما قولش ضرب زيد يقولون ضرب زيد على وزن يا شيخنا فعلة فكأنني قلت يا شيخنا ما أضربه طبعا. خلاص؟ فضرب زيد صار إيه لازم ولا متعدي؟ صار لازم بسبب إيه؟ لما ضمت العين يبقى قصلت بالتعجل فصار لازم الثالث سيرونتهم صيرولته استمع شيخنا لما قل كسرت الباب فانكسر ده اللي احنا يبقى صار ايه يا شيخنا صار صار لازم لا. انكسر الباب وبس يبقى هو انكسر يبقى شوف الفعل ايه كسرت الباب فانكسر صح يا شيخنا يبقى جعلت الفعل مطاوع واحنا قلنا المطاوعه معناها قبول اثر الشيء صح يا شيخنا طيب ضعف العامل بتاخيره ضعف العامل ايه اسمع كده كنت كنتم كنتم بالرؤيا تعبرون تعب... اسمعنا كدا. ها ان كنتم كده ضعف العامل ايه ضعف يا يا شخنة ان كنتم تعبرون الرؤية صح كده؟ تعبرون فعل مضارع وهو الجماعة فاعل والرؤية مفعول به منصوب بفتحه مقدرة فلما تأخر ضعف عن العمل ضعف عن إيه؟ عن العمل إذن عد يد يا شيخنا بالله فصارت فصار لازما أنت عرفت إيه ضعف العامل؟ يعني تعبرون هذا الفعل وليس مو عامل لأنه هو اللي ينصر المفعول صح ولا؟ لا؟ فلما تأخر ضعف عن العامل خلاص كده؟ آخر حاجة يا شيخ الضرورة ها تابلت فؤادك والله أعلى واعلم